INNA HADHA AL-QUR'ANA YAHDI LLATII HIYA AQAWWA WA YUBASHSHIRUL MU'MININ WA YUBASHSHIRUL MU'MININA AJRAN وَيَدْعُولُ اليَاسَنُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وجعلنا الليل Lähtävät, lähtävät, tullut. Tullut, tullut, tullut. Tullut, tullut, tullut. Tullut, tullut, tullut. Tullut, كتابي ألقاه من كتابك. اطرأ كتابك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 فَدَمَّرْنَا هَٰتَدَمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِهِمْ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك, فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان آخة ك بر داجات مو وأكبر